بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هم فكين حتى يوم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمه وما تفرق الذين أنتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا